ب, أ ا س, م س, م ب س م ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر َّ ح ِ ي م هَلْ أَتَى عَلَى ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا م َ ذ ْ ك ُ و ر ً ا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إ ن ا ه َ د َ ي ن ا ه ُ السَّبِيلَ إ م َّ ا شَاكِرًا و َ إ ِ م ّ ا كَفُورًا إ ِ ن ا أ َ ع ت َ د ْ ن ا ل ل ْ ك ا ف ِ ر ي ن س َ ل ا س ِ ل َ و َ أ َ غ ْ ل ا ل ً ا و َ س َ ع ي ر ً ا إ ن ا ل أ َ ب ر َ ا ر َ ي َ ش ْ ر ب و ن َ مِنْ ك َ أ س ٍ ك َ ا ن م ِ ز ا ج ُ ه َ ا كَافُورًا ع ي ن َ يَشْرَبُ بِهَا ع ِ ب ا د ُ ا ل ل َّ ه ي ُ ف َ ج ِ ر و ن َ ه َ ا ت َ ف ج ي ر ا يُوفُونَ ب ِ ا ل ن ذ ْ ر ِ و َ ي َ خ َ ا ف و ن َ يَوْمًا كَانَ ش َ ر ّ ه ُ م ُ س ْ ت َ ط ي ر ا و َ ي ُ ط ْ ع م ُ و ن َ الطَّعَامَ ع ل ى حُبِّهِ م ِ س ك ي ن ً ا و َ ي َ ت ي م ً ا و أ َ س ِ ي ر ا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 و َ ج َ ز ا ه ُ م بِمَا صَبَرُوا ج َ ن َّ ة و َ ح َ ر ي ر ا م ُ ت ك ئ ِ ي ن َ فِيهَا ع ل ى ا ل أ ر َ ا ئ ك ِ ل ا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ز َ م ه ر ي ر ا و َ د َ ا ن ي َ ة ً عَلَيْهِمْ ظ ِ ل ا ل ه َ ا و َ ذ ُ ل ِّ ل َ ت ق ُ ط ُ و ف ه َ ا ت َ ذ ل ي ل ً ا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ع ي ن م فيها ت س م ا سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ع َ ا ل ِ ي ه م ث ِ ي ا ب ُ س ُ ن د ُ س ٍ خُضْرٌ و َ إ س ْ ت َ ب ْ ر َ ق ٌ وَحُلُّ أ َ س ا و ِ ر َ مِنْ ف ِ ض َّ ة و َ س َ ق َ ا ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م شَرَابًا طَهُورًا إ ِ ن ه َ ذ ا كَانَ لَكُمْ ج َ ز َ ا ء أَوْ كَانَ س َ ع ْ ي ُ ك ُ م م َ ش ك ُ و ر ً ا إ ِ ن ا ن َ ح ْ ن ن َ ز َّ ل ن َ ا ع َ ل َ ي ك َ ا ل ق ُ ر آ ن َ ت َ ن ز ي ل ً ا ف َ ا ص ْ ب ِ ر لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ م ِ ن ه ُ م آثِمًا أ َ و ك َ ف ُ و ر ا و َ ا ذ ْ ك ُ ر ا س م َ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ ا ل ل ي ْ ل ِ ف َ س ج د ْ ل َ ه و َ س َ ب ِّ ح ه لَيْلًا طَوِيلًا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 و َ ا ل ظ َّ ا ل م ي ن َ أَعَدَّ ل َ ه ُ م ع ذ ا ب ا أ َ ل ي م ً ا